غين المغضوب عليهم ولا الرب العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصنات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيلت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين لا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فاذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا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 غير المغدوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدا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 رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من ذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا عذابا